وَرَسُولًا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنِّي قَدْ جِئْتُكُمْ بِآيَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ أَنِّي أَخْلُقُ لَكُمْ مِنْ الطِّينِ كَهَيْئَةِ طير فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله فانفخ فيه فيكون طيرا باذن الله وابرئ الاكمها والابرص واحي الموتى باذن الله وانبئكم بما أكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لا آية لكم إنكم.